اَوْ نَتَّخِذُ مِن دُونِي آلِهَةً لو لا يَأْتُونَ عَلَيَّ بِسُلْطَانٍ بَيِّنَ فَمَن ظَلَمَ مِن مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ الْهُدَىٰ وَهُوَ مُنكرٌ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيدهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه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 وَا يُمْ وَلا تَسْتَفْتِ فِي مِنْهُمْ أَحَدًا وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ من هَذَا رشدا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 وَاتَنُوا مَا أُوْحِيَ من مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٍ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلٍ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا أَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فالمؤمن ومن شاء فليكفر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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وأنا أكثر منك له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلنا من السماء ماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح الرياح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 ادعو شركاء الذين نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موطقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد الليل يجدون من دونه موئلا وتلكن قراء أهل كناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال المسالفه تامل لا ابرح حتى ابن مجمع البحرين او امضيح قبا فلم ما بلغ مجمع بينهما نسياحتهما فاتخذ سفيله في البحر سわざ فلم ما جاوز قال لفتاه اتنا وذا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أرينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان وما أنسيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على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 فان حتى إذا ركب في السفينة فرقها.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 سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن اعيبها اردت ان اعيبها وكان وراء ملكي يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكسرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتغو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا.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 فَمَسْتَطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّك فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّكَ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ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 جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخزرين أعمالا الذين ضل زعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هجوا